بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عفى الله عنه إبدال الميم من الواو والنون قال اولا إبدال الميم من الواو اعلم أن الميم تبدل من الواو وجوبا في لفظة واحدة هي لفظة فم إن لم تضف إلى ظاهر أو مضمر إذ أصلها فاوه بدليل تكسيره على أفواه والتكسير يرد الأسماء إلى أصولها فحذف الهاء لخفائها تخفيفا حذف الهاء لخفائها أي لضعفها لان اضعف الصفات اجتمعت في الهاء فالهاء اضعف الحروف صفاتا ولهذا ينبه القراء والمجودون على الحذر من تضييع الهاء بسبب خفائها واجتماع الصفات الضعف فيها سيما اذا اجتمعت هاء وهاء فيزداد التقصير في إظهار الهاء وإبانتها فاذا الهاء خفية فوهن حذفوا الهاء لخفائها فصارت فو مثل يد ودم حذفت اللام بقيت بقي الفاء والعين ثم أبدلوا الميم من الواو لكونها من مخرجها فقيل فمن فون فمن أبدلت الواو ميما أبدلت الميم من الواو فإن أضيف فم رجع بالميم إلى أصلها وهو الواو فقيل فوك وفو زيد لأن الإضافة ترجع الأسماء إلى أصولها ترجع الأسماء إلى أصولها وربما بقي الإبدال كحديث لخلوف لخلوف, لخلوف فم الصائم ضمه على الخاء لخلوف فم الصائم لكنها تقدمت إلى اللام بسبب أن اللام مرسومة فوق الخاء مباشرة والفتحه لللام والضمه التي على الخاء لا تتأتى لأن المحل قد وضعت فيه فتحة عند الكتابة على الآلة فماذا يصنع في مثل هذا الحال اصحاب الكتاب <تصفيق> الاله كيف لا حتى ضبط نعم محسنت طول اللام تفعل اللام تفعلها شرطه أو شرطتين تطويل ثم تاتي بالخاء فتضع الفتحه على اللام والضم على الخاء بسهوله <تصفيق> قال وربما بقي الابدال كحديث لخلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك نعم ويقال فمك وفوك فوك وفمك وجهان والوو وال ال ال أرجح فوك وفو زيد وفم زيد نعم وجهان نعم قال يظل عطشان وفي الماء فمه هذا من الرجز المسوع عن العرب يصف الحوت انه يقول يصف شيئا ثم مثله بالحوت يظل عطشانا وفي الماء فمه اضافته الى يا المتكلم يكون بالميم فمي أما إذا اضيف مع بقاء الواو فإن الواو والياء تجتمع تجتمع الـ الـ الـ الواو والياء فما هي قاعدة اجتماع الواو والياء إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحدهما بالسكون تقلب الواو ياء أن الياء في الياء والكسرة تكون لمناسبة الياء فتقول فيا في فيا يضع فاه على في يضع فاه على في في أصرها فو يا حصل... حصلت... جاءت قاعده الواو والياء فقيل في يا قال اذا ابدال هذا سهل ابدال الميم من الواو متى تبدل الميم من الواو متى تاتي الميم بدلا عن الواو في فم أصرها فواهن حذفت الهاء لخفائها صارت فون أبدلت الواو ميما فقيل فم وأيضا إبدال الميم من النون قال ثانيا إبدال الميم من النون تبدل الميم من النون لفظا لا خطا بشرطين أي في اللفظ دون الكتابه الكتابة في الكتابة تبقى نونا وفي النطق تقرأ ميما أحدهما أن تسكن ان تسكن النون إذا هذا عند النون الساكنة الثاني أن تليها الباء سواء كانت النون والباء في كلمة نحو إم بعثة إم بعثة يعني هذا الإبدال في لغة العرب ليس خاصا بالتجويد بل في لغة العرب انبعث أم في كلمتين نحو من بعثنا من النون تبدل ماذا ميما وهذه النون تبقى في الخط نونا وعند النطق تنطق ميما من بعثنا والتنوين عبارة عن نون ساكنة فيأخذ الحكم نفسه فيأخذ الحكم نفسه التنوين عبارة عن ماذا عن نون ساكنة اذا الميم متى تبدل من النون إذا جاء بعد النون الساكنة ماذا حرفه الباء إذا جاء بعد النون الساكنة حرف الباء والإبدال يكون في اللفظ دون الخط انبعثة. ما هو الشاهد في انبعث يا لؤي النون قلبت ماذا ميما فأبدلت الميم من النون من بعثنا كذلك قال خاتمة حاصل ما ذكر في هذا الباب أعني باب الإبدال هو أن الهاء تبدل من التاء في الوقف في الوقف مثل ماذا رحمه شجره والواو والألف والياء والهمزة هذه الأربعة تبدل كل واحدة من الأخرى وتحتها 12 صورة الواو والياء والالف والألف والياء والهمزة الواو ستبدل من ثلاثة ثلاثة أشياء الواو ستبدل من الالف والياء والهمزة والالف من الواو والياء والهمزة والياء من الواو والألف والهمزة والهمزة من الواو والالف والياء إذن أربعة في ثلاثة بكم بثنين العشر تحتها الثنتين عشرة صورة عرفت كيف جاءت يا أكرم؟ كيف جاءت؟ عندنا أربعة عندنا أربعة أحرف هكذا كل واحد يبدل من الآخر إذا الواحد سيبدل من ثلاثة أربعة أحرف في ثلاث صور باثنا عشر لأن الالف من ثلاثة والواو من ثلاثة والياء من ثلاثة والهمزة من ثلاثة لما دخلت الهمزة في هذه الإبدالات جعلها بعض النحاة من حروف العلة كثرة تغيرها قال إذا كانت حروف العلة قيل لها حروف علة لكثره تغيرها فالهمزة مثلها كثيرة التغير فأدرجها في حروف العلة والجمهور على أن حروف العلة ثلاثة قال وتبدل التاء من الواو والياء وتبدل الطاء من التاء ما معنى تبدل الطاء من التاء ما هو المتروك المتروك التاء الذي هو الذي هو بعد من الذي بعد من المتروك الذي بعده من تبدل الطاء من التاء التاء تترك وتاتي الطاء مثل إصطبرة إصطبرة وتبدل الدال من التاء مثل مثل وتبدل الميم من الواو والنون إذن أين مكان المسائل الكثيرة؟ الواو والالف والياء والهمزه حين تبدل كل واحده من ماذا من الاخرى لان الهاء تبدل في ماذا من ماذا الهاء تبدل من التاء في الوقف صوره واحده التاء تبدل من الواو والياء صورتان الطاء تبدل من التاء الدال من التاء الميم من الواو الميم من النون إذن هذه مسائلها خفيفة قليلة أما الواو والالف والياء والهمزة هذه التي يكثر فيها تكثر فيها صور الإبدال ومسائل الإبدال وأكثر المسائل في هذا الباب إبدال الياء من الواو أكثر أنواع الإبدالات مسائل إبدال الياء من الواو تذهب الواو وتأتي ياء قال وانظر الجدول في رسالة المدخل فانه جمع أكثر ذلك جمع أكثر ذلك قال ومما لم نذكره هناك إبدال الميم من الواو في فم وبعض, وبعض المسائل التي تتفرع عما تقدم وتستطيع أخي الطالب أن تضيف في أن تضيفها في مواضعها من الجدول والله الموافق من عنده المدخل هنا حتى إن بعض الاخوه لما درسنا المدخل ودرسنا فتح الودود قال لو يعاد الجدول بعد درس الإبدال يزيد الله فيه بعض الصور الصور ويعاد انظروا مثلا رحمه قاول قائل كساء وكسا عجائز عجائز بائع بائع بناء بناء صحائف صحائف قلائد ادم ايمان اوتومينا مصابيح رضي انقاد ديار اعطيت ميزان سيد ضرب موقن قال باع اتصل اتسر اصطبر اضطرب اطهر اضطلم ادان ازدجر اذكر من بعد هذه المسائل بعد اكمالك لدرس الابدال إذا رجعت اليها وقارنتها بالشروط هذا قلنا في المدخل قلنا ونورد بين يديك في هذا المختصر جدولا يبين بعض الكلمات التي أبدل بعض حروفها من حروف أخرى وما من مثال إلا وهو يرمز إلى مسألة مقررة في كتب الصرف بشروطها واستثناءاتها وستعرف ذلك في حينه إن شاء الله تعالى عرفت الآن حين قرأنا المدخل وتركنا التفاصيل؟ لأجل أن نأتي إلى دروس الابدال من فتح الودود قال والمطلوب منك هنا أن تتأمل الحرف المبدل في المثال والحرف المبدل منه في الأصل قبل الابدال. مطلوب في هذا المدخل أن تتأمل موضع الابدال ما هو الحرف المبدل والمبدل منه نعم وبعد ذلك إن شاء الله تعالى درس النقل نبدأ به في الدرس القادم إذن نعم عما يتساءلون ما لها عما يتساءلون هذا فيه إبدال هو بارك الله فيك الإبدال الذي هو أوسع من هذا في كلمتين الكلام الآن في الأمثلة التي سبقت كلها الكلام وإذا كانت إذا كان الإبدال في ماذا في كلمة حرف موضع حرف في كلمة أما في كلمتين فهناك إبدال صغير إبدال كبير هناك الادغام هناك ال الشمسية والقمر الشمسية هذه أيضا صور من صور الإبدالات، صور من صور الإبدالات. مثلا حين تقول الشمس، الشمس أين اللام في ال القمر، القمر اللام موجودة مظهرة. الش الشمس أين اللام، اللام أبدلت حرفا من جنس ما بعدها وضغطت فيه الشمس. ما تقول الطور اللام أبدلت حرفا من الجنس ما بعدها وأضغمت فيه الطور لكن في اللفظ دون الكتابة في الكتابة تكتب العمن هذا بابا من أبواب الإضغام عما يتساءلون النون في الإضغام سواء الكامل ام الناقص النون تبدل حرفا من جنس ما بعدها وتضغم فيه إما اضغاما كاملا بدون غنة وإما اضغاما ناقصا بغنة هذا أيضا من باب الإبدالات نون كذلك أيضا الاقلاب هو من هذا الذي أخذناه إبدال لكن المقصود أنك إذا تصورت كيف يكون الإبدال وما هي حروف الإبدال الشائعة في كلمة بعد ذلك تستطيع أن تتطرق إلى ماذا الى ابواب اخرى من ابواب الادغامات التي فيها ابدال هذه التي ذكرناها الآن الشمس عم يتسائلون من ربك كذلك من يقول هذه فيها ابدال مع ادغام مع ادغام نعم فتدرس في ابواب الادغام لوجود الادغام فيها وتدرس في ابواب The wisdom يمكن also تدرس لوجود study فيها. طيب in هذا درس اليوم سبحانك اللهم وبحمدك day of the study. God bless you and God